يقول التكسب من فتح محل للتصوير هذا لا يجوز ومن صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وورد أن المصور والصورة التي صورها يقذفان في النار فيقال للمصورين احيوا ما خلقتم ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه فليخلقوا ذره فليخلقوا شعيره فيحرم على المسلم التصوير والمرء إذا صور نفسه فلا يخلو إن كان لغير حاجة فهو حرام وان كان لحاجة ملحة فقد اذن بعض العلماء في هذا لاجل الحاجة كان يكون بحاجة الى جواز سفر ولا يعطى جواز السفر الا بصورة وهو يريد السفر للحج او يريد السفر للعبرة او يريد السفر للتجارة للكسب الحلال وكذلك مثلا البطاقة ونحو ذلك من الامور التي لا يحصل عليها إلا بصورة فهو مضطر في هذه الحالة فلا بأس عليه ويسأل عن زيارة أولاده الأربعة وهم ولدان وبنتان لقبر والدتهم كل يوم جمعة بقصد قراءة القرآن لها وهل تجوز الزيارة للبنات مع التمسك بالشرع وعدم البكاء هذه الزيارة زيارة بدعية والبدع محرمة والزيارة المشروعة زيارة الرجال فقط دون النساء وزيارة من أجل السلام على المزور والدعاء له فقط ولا يجوز للمسلم أن يقصد المقابر ليقرأ القرآن عند قبر أبيه أو أمه أو أي أحد كائنا من كان لأن المقابر ليست أماكن للتعبد والقراءة ولهذا لا تصح الصلاة فيها مطلقة المقابر ما تصح فيها الصلاة لا صلاة نافلة ولا ذريضة إلا صلاة الجنازة خاصة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصحابه رضي الله عنهم في المقبره واما زياره القبور فهي على ثلاثه انواع زياره مشروعه وزياره بدعيه محرمه وزياره شركيه شرك اكبر مخرج من المله النوع الاول الزيارة المشروعة ان تزور القبور لتسلم على الميت او الاموات وتدعو لهم وتتذكر انك صائر الى ما صاروا اليه فتستعد لانتقالك يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة يعني زرها من أجل أن تتذكر أنك صائر إلى ما صاروا إليه هذه زيارة مشروعة الزيارة الثانية زيارة بدعية محرمة تقصد زيارة القبور من أجل أن تدعو الله تقصد زياره من أجل أن تقرأ القرآن عند القبر هذا ما يجوز ومحرم لأن أماكن القبور ليست أماكن عبادة ولا صلاة ولا دعاء لنفسك ولمن أحببت وإنما أدعو الله في الأماكن غير القبور إلا ما جاء على نمط السلام والدعاء للاموات وأنت ماشي فتلك بدعيه محرمه لانها وسيله الى الشرك النوع الثالث زياره شركيه مخرجه من المله أن تدعو القبور ان تقصد القبور من اجل ان تدعوهم او تدعو احدا منهم تساله ان يشفع لك أو أن يعطيك أو أن يرد عليك غائبك أو ضالتك أو أن يشفيك من مرضك أو أن يعمل لك عملا من الأعمال وهو ميت فهذا شرك أكبر مخرج من الملة لأن هذا دعاء للأموات ودعاء الأموات شرك لأن الدعاء عبادة وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك أنت تقول يا الله وتدعو ربك هذا توحيد وعبادة لله وهذا مخ العبادة أنت تدعو فلان أو علان كائلا من كان حتى وإن كان من الأنبياء والرسل تدعوه هذا شرك أكبر مخرج من الملة صاحبه لا يقبل منه يوم القيامة لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا يقبل منه أي عمل لأن الله جل وعلا يقول في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يقول السائل تقول السائلة امرأة طافت وسعت وعلى وجهها غطاء وكانت تحت الغطاء متنقبة هل عليها شيء غطاء الوجه وهي في المطاف عند الرجال الأجانب واجب عليها ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها ولا شيء من بدنها عند الرجال الأجانب وأما النقاب والبرقع المخصصان للوجه فلا يجوز للمحرمه أن تلبسهما وإنما تغطي وجهها بما تيسر غير النقاب والبرقع لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الإحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فلا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب والبرقة ثم إذا لبسته فلا يخلو إن كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها وإن كانت تعلم أنه ممنوع وليست بناسية بل متعمدة فعليها فدية ذلك وفدية هذا اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شات هي بالخيار بين هذه الامور الثلاثة يقول من انتقض وضوءه خلال الطواف ما حكمه إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف وجب عليه أن يخرج وأن يتوضا ثم يستعن في الطواف من أوله خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء رحمهم الله قال له أن يبني على ما مضى من طوافه وبعضهم يرى أن انتقاذ الوضوء مبطل لما قبله فلا يصح أن يبني عليه فالواجب عليه أن يخرج ويتوضا ويبدأ الطواف من أوله يقول اتى الى الحرم في منتصف الليل وأكثر من الطواف الى الفجر هل يغنيه هذا عن قيام الليل وما هو الافضل القيام او الاكثار من الطواف الصلاه افضل من الطواف الصلاه عموما أفضل من الطواف عموما وبعض العلماء رحمهم الله فرق بين طواف النفل وصلاة النفل فقال إن كان من أهل مكة فالصلاة أفضل من الطواف وإن كان من غير أهل مكة فلعل الطواف في حقه أفضل لأنه لا يتسنى له أن يطوف إلا الآن في مكة بينما القيام والصلاة وقراءة القرآن والأفعال المستحبة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا يسوء له أن يؤديها في أي مكان رجل مثلا يقول أنا إقامتي في مكة ليلة أو ليلتين نقول أكثر من الطواف لأنه لا يتسنى له إلا هنا فإذا ذهب إلى بلاده يتسنى له ما أراد من الطاعات وأما المقيم بمكة فالصلاة أفضل من الطواف يقول العبارة الآتية في الإجارة والأجرة لا تجب إلا بالعقد وتستحق بأحد معاني ثلاثة إما بشرط التعجيل وإما بالتعجيل من غير شرط وإما باستفاء المعقود عليه نعم الأجرة لا تجب ولا تستحق إلا بالعقد إذا عقد ولزم لزمه العقد سواء انتفع بالمعقود عليها أو لم ينتفع به ما دام تم العقد بينهما لكن متى يجب تسليم الاجره أو متى تستحق الاجره تستحق الاجره إذا شرط أن يعجلها قال ما أسلم في المفتاح حتى تسلمني الاجره فيلزم ان تسلم الاجره تستحق الاجره الامر الثاني اذا سلمه الاجره عند العقد استحقت ولا يجوز لمن سلم الاجره ان يطالب بها يقول اعطني اياها الان ما تمت يقول ما دمت سلمتها لزمت الامر الثالث تلزم الاجره اذا استوفي المعقود عليه يعني استاجرت الدار سنة وتمت السنة يلزم أن تسلم الاجره قول المؤلف رحمه الله تعالى والولد حر يلحق بنسبه لانه موطئ شبهه السؤال الضمير في يلحق بنسبه يعود على الراهن او المرتهن الضمير يعود الى المرتهن لانه وطء وطء الشبهه اما وطء الراهن فهو وطء في ملكه والملكيه ثابته له ويحل له الوط لكن الخلاف السابق هل يلزمه أن يدفع قيمة الجارية لتكون رهناً أو لا وإلا فالجارية ملكه اعتقها أو وطئها وطئها وأحبلها أو لم يحبلها هي ملكه ولا إشكال والولد ولده لكن وطأ المرتهن إن كان فيه شبهه فهو حر وينسب إليهما وإن كأن لم يكن له شبهه فهو رقيق ولا ينسب لأبيه بل يكون تبعا لأمه في الرق هذا يقول مسألة في القضاء في البيع والشراء أكملها عند القاضي بارك الله فيك رجل مسافر صلى مع جماعة صلاة رباعية وعندما قام الإمام للركعة الثالثة سلم من ركعتين هل هذا صحيح لا ليس بصحيح بل المسافر ومن يحق له القصر اذا صلى مع امام يتم فيجب عليه الاتمام ولا يجوز له القصر أرجو إرشادي إذا قام المسلي آخر الليل وأراد أن يسلي إحدى عشرة ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينوي الوتر أم ينوي القيامة في هذه الركعات الصلاة بعد صلاة العشاء تسمى صلاة الوتر وتسمى قيام الليل وتسمى صلاة التهجد فالمرء ينوي انه سيوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة صلى بعد العشاء غير الراتبة ركعتين او اربع ثم نام ثم قام من آخر الليل فيصلي ما يكمل به مع ما صلاه في العشاء إحدى عشرة ركعة وهذا كله يسمى قيام الليل ويسمى وتر ويسمى تهجد ولا مشاحة في التسمية بل هو من قيام الليل الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر إلا أن صلاة الوتر لا تكون إلا من بعد صلاة العشاء وأما الصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء فتعتبر من قيام الليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم يقول زوجتي في كل حمل لها تنزف دما فهل يجوز الجماع والنزيف يكون معها من أول الحمل إلى آخره النزيف هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع وانما النزيف الدم الذي يمنع من الصلاه والصيام والجماع هو دم الحيض ودم ودم النفاس وكذلك لا يجوز جماع دم المستحاضه الا عند الضروره والحاجه الملحه لها او له ف واما الدم الذي يحصل مع الحمل فليس هذا بدم حيض ولا نفاس ولا استحاضه ولا يمنع من الصلاه والصيام ولا الجماع ولكن اذا شق عليها الصيام صيام رمضان مثلا مع هذا النزيف فتفطر لمرضها لا لأن هذا الدم يمنع من الصيام وإنما لكونها مريضة تقول هل يجوز للحاج الضعيف الحال جمع مال من أجل الدم الذي وقع عليه أثناء الحج لا يجوز للمسلم أن يسأل الناس إلا عند الضروره القصوى فلا يجوز له أن يسأل من أجل أن يحج ولا يسأل من أجل أن يهدي ولا يسأل من أجل أن يتصدق وإنما لا يسال إلا عند الضروره اذا لم يجد ما ياكله عند ضروره ملحه يسال واما لاجل ان يؤدي شيئا من الواجبات ما يجب عليه اذا كما عنده مال ما يجب عليه الا ما يستطيعه يقول ما حكم صبغ الشعر الرجال بما يسمى بالحنى السوداء صبغ الشعر الأبيض بأي لون من الألوان سوى السواد جائز أما السواد فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامه بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد وقال صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنى والكتم فيغير الشيب بالحنى أو بالحنى والكتم أما بالحنى السوداء فقط فلا لأن الحنى السوداء هي الكتم والكتم أسود فلا يغير به وحده وإنما يغير بالحنى والكتم أو بالحنى أو بالزعفران ونحوها ويحرم التغيير بالسواد لقوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين